ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا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 وأنا نعوذ بك من شر ما عملنا ونعوذ بك من شر ما لم نعمل اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وبطن لا يشبع وعين لا تدمع ودعوه لا يستجاب لها يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا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 كرب عبادك المؤمنين اللهم فرج هم المحلومين من المسلمين اللهم فرج هم من المسلمين اللهم فرج هم المسلمين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا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 ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا كاشف السوء يا أرحم الراحمين يا مجيب المضطرين يا إله العالمين أنزلنا بك حاجاتنا وأنت أعلم بها فاقضها لنا أنزلنا بك حاجاتنا وأنت أعلم بها فاقضها يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا واهدنا وارزقنا فإنك إن رحمتنا فلا معذب لنا وإن هديتنا فلا مضل لنا وان رزقتنا فلا مانع لنا اللهم وأغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك نسألك اللهم إيمانا خالصا تباشر به قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم وحتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم